الدرس الثالث المهن واحد استمع إلى الكلمات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور حلاق خياط, خياطٌ عامل موظف طبيب طبيبة مهندس مهندسات نجار جزار طباخة موظفة مدرس مدرسة صيدلانية ربة بيت ممرضة طباخ شرطي شرطية Quan